Book 2 Kolmekkymmentä seitsemän Sabatun wathalathun Sabaa wathalathun Matkalla Fiittariik Hän ajaa moottoripyörällä Huuu, juusafiru هو يسافر بالموتور سايكل. يا <تصفيق> هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. <تصفيق> هو يذهب على الأقدام. هو يذهب على الأقدام. كان ما تكش هو يسافر بالسفينة. هو يسافر كان هو يسافر بالقارب. هو يسافر بالقارب. هو يسبح. هو يسبح. Onko täällä vaarallista? Onko vaarallista matkustaa yksin peukalokyydillä? Onko vaarallista matkustaa Onko vaarallista matkustaa yksin peukalokyydillä? Onko هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. أولم نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. Meidän pitää kääntyä. Jembagi en naduura wa narjaa. Jejeb wa Missä täällä voi parkkeerata? Aina ymkin iiqafu seijarati hunä? Aina ymkin iiqafu seijara huna. Onko täällä parkkipaikkoja? Ei uujadu موقف سيارات اي هنا موقف سيارات متين kauan tällä voi parkkeerata كم المدة التي يمكن وقوفها هنا كم المدة التي يمكن وقوفها هنا hiihdätköte هل تمارس سكي هل تمارس السكي من التقادم إلى سلاسل. هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ أين كتالاينات السكست؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟